مناجاة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. سمع الله الرحمن الرحيم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع عن تلمعه كل ما يتوقع. يا من يرجع للشدائ كلها. يا من إليه المشتكى والمفسع. يا من خزائن رزقه في قونك امنن فان الخير عندك اجمع ما لي سوا قرع لربك عيله ولئن تركت فان باب اقرع فمن الذي ادعو واهتف باسمه ان كان فلان كان فقيرك يمنع حاشان جودك أن تقمض عاصيا الفضل الجزل والمواهب أوسع باللل قد وافيت بابك عالما إن التزل لعندك بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك متوكلاً فبصدتك في سائلاً أتضرع فبعق من أعببته وبعفته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل طيق مخرجاً وانتفقنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع